حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمُنْقَلِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَن أَكَلَ السَّمْعَ إِلَّا مَا ذُكِيَ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَلَمْ يُذْبَحْ عَلَى النُّصُبِ فَخُسِرُوا بِالْأَجَلِ ذَلِكُمْ فِي الْخُسْرِ الْيَوْمَ أَيْسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دينا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ وَمَا يُرِيدُ رَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَمَا أَهَلَّ بِهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ عَلَيْكُمْ وَالضُرِبَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَخَيْرٌ الْحِسَابُ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتوهم فاذيتموهن اجورهن محصنين غير متافقين ولا متخذي اخدان وليهكن بال وقد حبط آمن وهو في الآخرة من الخاسرين